Book 2 Kolmekkymmentä yksi Wahidun wathalathun Wahid wathalathun Ravintolassa kolme Fil matram, Fi al matram, thalatha Haluaisin alkuruuan من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات حلوى سين سالاتين من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه حلوى سين كيتون من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه من فضلك الحلوة. من, من فضلك واحد الله. كريم واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك فواكه.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 Haluaisimme syödä illallisen. Min fadlik nureidu anna ta'aasha. Min fadlik nureid anna ta'aasha. Mitä haluaisitte syödä aamiaiseksi? aiiseksi? Mada turidu haadratuka lilfatur? Mada turid haadratuka lilfutur? Sämpülä hillolla ja hunajalla. خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. Pahtoleipää makkaralla ja juustolla. خبزة توست مع سجق <تصفيق> وجبن. خبز توست مع سجق وجبن. Keitä <تصفيق> بيضة مسلوقة. Beidaamamas luuka Paistetun kanan munan? Baitatt ojuun? Beidaa Munakkaan. Omlet? Omlet. Haluaisin vielä yhden jugurtin kiitos. Min fotlik wasädi Ähar. Min fatlakua hetsäbedi ähar haluaisin vielä suolaa ja pippuria kiitos من فضلك أيضا ملح وفلفل من فضلك أيضا ملح وفلفل haluaisin vielä lasin vettä kiitos من فضلك كوبايه ماء أخرى. من فضلك كوبايه ماء أخرى.